الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملكي كما أخرجك ربك من بيتك من حد وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحد بعدما تبينك أنه يساقون إلى وَإِنْ يَعْمَهُوا فَاهْدِهِمْ ضَالًّا فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ علي غير المرض صراط الذين ألعت عليهم غير المرض إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتموا تمو فهو خير لكم وإن تعودون عدى ولن تؤني عنكم فئتكم شيئا ولو كفوا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ <سؤال> الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ لا تصيبن الذين ظرروا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذن تم قليل مستقف وعفون في النَّسْفَ فاوَكٌ وَأَذْدَدْتُ بِنَفْهِهِ وَوَزَفْتُ مِنَن قَيْلا وَرَزَقْتُ Hvala. وَالَّذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الظَّالِينَ وَإِذَا تُتْنَى جديل حرام وما كان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يا جنع والمري يا كنستعين الصراط المستقيم صراط ودعا سبيل الله فسينفقونها أهمتكم عليهم حسرة بعضهم على بعض فيركمو جميعا فيركمو جميعا فجعلهم في جهنم أولا for all of us. He, let that all... إن دين الصراط المستقيم صراط